بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلامم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.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 ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أونبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قَالَتِنَا فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَأُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن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 فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجهي لِلَّهِ ومن اتبع وقل للذين وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَمِ إِنْ فقد فَإِنَّ أَسْلَمُوا تولوا اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُنْزِلُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ ك على كل شيء قدير تُنِجُ الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتُخرج الحيّ من الميت وتُخرج الحيّ من الميت وتُخرج الميت من, وترزق من تشاء بغير حساب.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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن ونبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب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 الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم مقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون قلامهم أيهم يكفل مريم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 اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تدخرون فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لكم إِن كنتم مؤمنين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 سَائِسًا مِنْهُمْ الْكُفَرَا قَالَ مَنْ أَنْصَارُ الله اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالشَّهَادَةِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أن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 من العلم فقلت تعالوا فقلت عالو ندعو أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وَأَعْفُوْ سَنَا وَأَعْفُوْ سَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنْجَعَ الْلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إلَّا إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا, امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون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 ومنهم من ان تاءمنه بدينار لا يودعه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانه قالوا ليس علينا في الامم دين سبل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلغون أمسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخُذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوِلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ال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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً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 يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 وَأُلَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ وُجُوهُهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ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 اذْكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 I'm <laughs>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 بل الله مولانا وهو خير الناصرين بل الله مولانا وهو خير الناصرين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 وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ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 فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أو ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَوُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُنَاكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ